يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا واليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 ولا تسأم أن تكتبه صويرا أم كبيرا إلى أجلي ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة